بسم الله الرحمن الرحيم يا هشام, يا هشام. ترى امك واللي تسويه يغضب تسويه الله عز وجل اللهم يا من تسمع كلامنا وترى ما ولا يخفى عليك شيء من اعمالنا يا سامع كل ندائي يقول اتصلت علي يوم من الايام وقالت يا وليدي انا تعبانه وبيدك تساعدني تقول سكر السماعه بوجهي قال انا مشغول مع الأولاد والحروف تقول سكرته وجعلته بصدري وخليت الجمرة تحرق في صدري حر وأنا, ع... وأنا أعرف إن الله عز وجل بياخذ حقي تقول اتصلت مره ثانيه وردت زوجته وقلت لها يا ام فلان انا عمتك فلانه فقالت لي وخير ان شاء الله انت عجوز ومسكينه احنا ناس نبي نسافر نبي نروح نجي فرجاء اللعنه التصليين انكسر قلب الام لكن الله عز وجل شاهد والله عز وجل ما طلع ويسمع تبارك وتعالى تقول الام اتصلت الرابع والخامسه تقول والله يا شيخ اسبوع كامل وانا اتصل عليه والله يعلم وش الوجع اللي اجده في نفسي ما راعى حرمتي اتصلت مرة ثانيه ورد علي الجوال وقلت له يا هشام ترى امك واللي تسويه يغضب الله عز وجل قال فكيني اذا عندك شيء ارفع يديك الى الله وادعي الله عز وجل ادعي الله عز وجل قالت يا هشام والله اني مريضه يا وليدي والله اني مريضه واستحي اكلم الرجال الاجانب تعال وامسح على جنبي يمكن الله يخفف عني تقول فرد علي بكل قوه يا شيخ وقال لي إذا كان انك تقولين مستجابه الدعوه هسه ما قدامك والناس حولك اشتكيني في المحاكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا انما يبلغن عنك الكبر احدهما او كلاهما فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا اشتكيني في المحاكم وتصدر الأم المسكينه وتتحمل تقول ان جاني بلاغ من المحكمه شوفوا يا اخوان دناءه بعض الابناء ولا نتهم الكل حاشا والله دناءه بعض الابناء تقول يكلمني القاضي فلانه نعم عندنا شكوى عليك من ابنك عندنا عليك شكوى من ابنك تقول الأم والله يا شيخ ان الارض تبي تنشق وتبلعني ما ادري وش اسوي اخذتني الحيره تقول توضيت وصليت لله ركعتين وقلت يا ربي ان كان هذا الابن يريد أن يوقع اذري فاسالك يا الهي الا تتعدى دعوتي تقول وقمت من صلاتي وفي ثاني يوم لبست عباتي ورحت للقاضي ودخلت عليه واذا بالقاضي يقول يا مثلا وش اللي سويتي مع اولادك قالت والله يا شيخ اتصلت عليه اسبوع وانا اقول لها توجع ما يسمع لي كلمت زوجته صكت السماعه بوجهي وانا اشتكي الى الله عز وجل يا شيخ ورفع علي دعوه الشيخ نزل راسه تقول رفع راسه ثم قال يمي تدري ان اولادك يشتكوا عليك بكم قالت بكم جات الصاعقه للام مثل الزلزال زلزله قلبها زلزال شديد فقالت للشيخ يا شيخ ريح قلبي وقل لي وش بي مني فرد عليها القاضي وقال للاسف يمه هقوله ان اولادك رفع عليك دعوه ب ريال خطيها منه قبل اربع سنوات والله يا اخوان يقول القاضي وانا اكلم الام يقول تبكي تقول الله يا اولادي الله يا هشام تركتني وحيده وان اولادي خليتني بالشوارع اهيم على وجهي حتى اكل الزباله اكلت تقول حتى اكل الزباله اكلت يمرون علي المحسنين بريال ونص ريال يعطوني وولادي حيمامات يقول الشيخ اطلبي قالت ما بي من الشئ ابي شيء واحد ان الله يبعده عني ويستر عليه وعلى اولاده ما عاد عندي ابن يقول الشيخ يا امي اطلبي وانا اجيب اهلك قالت يا شيخ وش اطلب لما ابن يطرد امه من بيتها وش يسوي ولما ابن يترك امه تهيم على وجوها في الشوارع تقول يا شيخ والله ثم والله يوم انه مرض شهر كامل كنت اشيل قذاه بيدي ومرغ به وجهي واقول يا ربي وليدي وناظر وش سوى تخلى عني وخلاني مسكينه تقول يا وليدي ليه سويت كذا انا امك انا اللي حملتك شهور في بطني سنين تعبت من الامك ولكنني اشتكي الرب يا وليدي كم من جرح كم من جرح جرحتني وانا صابره كم من اذيه اذاتني وانا صابره ومع هذا تشتكيني في 100 ريال في 100 ريال لا اله الا الله ان لله وان اليه راجعون القلوب يا اخوان لها انين ولكن إذا صادفت الرب الرحيم جل جلاله وصادفت موعد استجابه من الله والله أن الذي دعى عليه لن ينزل عليه خير اذا كان الداعي مظلوما ودعي عليه لن ينزل عليه خير اذا كان الداعي مظلوما وترى ما ولا يخفى عليك شيء من اعمالنا يا سامع كل ندوى ويا تانا كل شكوى يا عظيم الصف يا كريم المن يا حسرت تجاوز يا واسع المغفر يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء منها ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ليل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين معا معا على طريق الخير